أحبها على الصيراط هناك بالمخشر يدليني نلقاه سحابة نور رحمتي kel khashi'a uhabbah far hat al mahroom uhabbah khob zat jai' uhabbah ما إلنا هو الضامن الشافق وبظل العرش تقف تتفقد أسامين تتفقد أسامين التموالي خادر صباح أمين احب هين غس مج القيم ايت النسام أي هكل خاشق احب هفرح الج المحرم احب خبز الجايع ابلى على الزمن ضايق احب حيفا طمئنا او هو الله من الشافق او بظلل غريشتاق تطفقد اسامينا ذا الحب ذخر لنا وهو لا من النار هي يا رب وشيقك تنادي يوم الليش خلص الاب صار يفوز يفوز ما ينفع ندم وقدار كل من خل فيما ما يروح بالساحل فرز له صار وحنا خالفه دجه هذا الحب يمشينا ما اتطلق وتبين ضلعك هيا ربي عدل يا عجل يا حاج احكم هاي صيحتها ما قدم ضلع مكسور لما انت بد ما تقديم سوا دمتون من سياق ضربطها ما تقديم جرح بسمار لو الهبا وغينها لو الهبا وغينها شي سوي توقفا ميوي الناس تسمع صيحة جفهم أو اطلع قميص حسين هذا الخضب بالدم يا رب هذا ثوب بني يا رب هذا ثوب بني وبدم صد رالمها الشف ومن تختل قميصك فوف تكشفوه يا تتلم تنشد لي الشبو فاضل تنشد لي شوف فاضل اقطع وحايش فينا اقطع وحايش خادم انت قفه توي ما قميصا حسيا هذا الخيطو بالدم اي يا رب هذا الثوب ابني وبه دم صاد ومن تحت الأميص شفوف تكشف ويحية تلم تمشد لي شفوف أضل تمشد لي شفوف, شفوف قطعوهاي شفين قطعوهاي شف أتوفمي البنين بهاي بيتدعى أمن تطلق الشفيا أتوفمي بنين بهاي أمن تطلق الشفيا أوش تحمل بعد حتى تبچبل حشر كل عين صنيات ذهب جثه وتحمل به راس حسين صنيات لهب وتحمل به راس حسين هناك الخليقه شوف ويا فا طم طفلي اوهناك الخليقه شوف ويا فا طم طفلي عبد الله بسهم نحره أو المخسين تراوينا أو المحسين والمحسين تراوين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا وعن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا الله يا الله إلهي إشف صدر الحسين بظهور الحج يا الله اللهم عجل الفرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بين يده يا الله إلهي ارضي إمام زماننا غنى يا الله لا يرزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعتهم يا الله لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا الله من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم شاف مرضاهم أدديونهم يسر أمورهم يا الله إلهي اجعل عواقب أمورنا إلى خير يا الله إلهي لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله إلهي بحق ظلع الزهراء المكسور شاف مرضانا يا الله لا سيما المنظورين والمنظورات ألبسهم ثوب الصحة والغافية عاجلا يا الله إلهي نقسم عليك بحق الزهراء لا تبدنا في هذه الليلة ومن هذا المكان المكرم المعظم إلا بقضاء حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات وشفاء مرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والباذلين بأحسن قبولك يا الله لأرواح لا أموات المؤسسين أمواتكم شيعة أمير المؤمنين أرواح خدمة الحسين الشهداء العلماء لننسى المرحوم حج علي هو يأكو السادة خدمة الحسين الله هنا دور كان رحمة الله عليهم أجمعين أنا طول المقام إذا أذكر أسماءهم هم من يحتاجون أنا أذكر أسماءهم وإلى روح الامام الخميني وإلى رواح جميل وعلماء والشهداء خدمة الحسين رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد